بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ثم أما بعد فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمنكم الليل إلا قليلاً نصفاً أو قصفاً وقليلاً أو عليه ورتر القرآن ترتيلاً عند نزول هذه الآيات قال لها مضى عهد النوم يا خديجة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عساء يَا بَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَالًا نَحْمُدُ نَضَعَ عَهْدَ النَّوْمِ يَا خَدِيجَةُ سَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَاعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون. فلا تعلم نفس ما أختي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون روائع الأسحار حبيبي وقرة عيني أترخد عيناك وأنا أرب لك في الخدور منذ كذا وكذا روائع الأسحار فللأسحار أسرار ألم يقل الرحيم الغفار هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من الاستغفر فأغفر له هل من مستغيث أغيثه هل من مضطر فأكشف عنه يقول ذلك الرب جل وعلا في كل ليلة في ثلث الليل وحتى يطلع الفجر وكيف لا يعشقون الليل وهو وقت نزول الرب جل وعلا إن لله ريحا. مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار فتحمل الأمين والإسفار لبس توب الرجاء والناس قد رفجوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجدوا الأسحار وقت سكون الليل الأسحار وخلو البال الأسحار يجتمع فيه القلب الأسحار وتسمو فيه الروح الأسحار وتصفو فيه النفع الأسحار ويهدأ فيه الصوت الأسحار هي نعيم الدنيا وبهجتها رواقع الأسحار أخي الكريم اتأل نفسك لماذا كل هذا لماذا يا راقد ملأ الكرى أجفانه وإذا تيقظ طهو أيضا راقد في هذه الزاعة التي يزل فيها الرحمن ويستجاب فيها الدعاء تتمثل بالشعر إليكم فكم اعترف العباد منكم نعم عباد الهواء إليكم يا أهل الدنيا فكيف لو رأيت أهل هذا الزمان وهم يقلبون قنوات الشيطان في وقت نزول الرحمن وعلى مسمع من القريب والجار فما من ناصف ولا منكر إلى كل هؤلاء وغيرهم يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب تسجيلات الصلائع الإسلامية بالرسل تقدم روائع الأصحاب لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الدولي يا رحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد يا من أشرقت في نور وجهه السماوات والأرض ولك الشكر يا من ينزل لأوليائه في الثلث الاخير من الليل إلى سماع الدنيا والصلاة والسلام على من أحيا الليل بمناجات المحبين وضوع السحر بأعلى بنانين وعلى العباد من الساك والمجاهبين ومن لزم المحجة وحمل الحجة حتى الله رب العالمين أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ليلة الثلاثاء الموافقة للثالث عشر من شهر شوال للعام الثامن عشر بعدها أربعمائة والأنف وهذا هو الدرس الثامن من سلسلة ثلوس في الاخلاق والعذاب والتي ينظمها المكتب التعاون المبنية الرسل وفي هذا الجامع المبارك وأنوان هذا الدرس روائع للأسحار أيها الإخوة والأخوات قيام الليل من أفضل الضاعات وأجل القروبات بعد الصلاة المفروبة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وقد أقر عيني سفر جميل وقفت عليه منذ سنين جمع صاحبه اخبار المتهجدين وحكم وأحكام القائمين فألفيته بستان للعارفين مليء بالأزهار والأفانين والليلة أقف لكم بعض اكتمالي والأزهار من حلية الأسفار رهبان الليل جذى الله صاحبه خير الجزاء وجعلنا وإياهم من فاتح الخير والحديث عن قيام الليل والأسحار لا يكون له وضع وآثار إلا إذا كان من الكبار أهل العزائم والاستغفار كما قال ابن قيم رحمه الله أما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم إلى آخر كلامه رحمه الله هذا ابن القيم رحمه الله يقولها توابعا واتهاما للنفس وهو من هو؟ التهجد والتقرب بأنواع الطاعات أما أنا فيعلم الله بين نارين إن زكتت عن الائتذار فقد لبست ثوبا ليس لي وإن تكلمت أحسنتم الظن وكنت تواضع واتهام للنفس فوالذي نفسي بيده ليس هذا ولا ذاك فأنا أحوج ما أكون لمثل هذه الكلمات خاصة قيام الليل ورياح الأسحار ففاق بالشيء لا يعطيه وكنت سأقصرها على نفسي لولا إصرار بعض المحبين وتحريج الجادين ثم إني تذكرت أجر التبليغ والتحكير وأنه قد يجبر التقصير وأنست بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فاقبلوها مني فإني يحب لكم يعلم الله ما أحب لنفسي أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه يا حبيب القلوب أنت حبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلاها غروب إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب فإذا مظلام أسبل سترا فإذا ربها تحن القلوب الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل قبيل الصبح وقيل هو ثلث الليل الأخير إلى طلوع الهجر وقيل السحرة هي الساعة التي تفتح فيها أبواب الجنة نسأل الله الكريم الجنة قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار قال لم ألقى في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار قال القاسمي في محاسم التأويل أن الزبخشري قال في أساس البلاغة إنما سمي السحر استعارة إنما سمي السحر استعارة لأنه وقت إجبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصباح انتهى كلامه الأسحار وقت سكون الليل وخلو البال يجتمع فيه القلب وتسمو فيه الروح وتصفو فيه النفس ويهدأ فيه الصوت سل الليل عن الأحباد فعنده الخبر فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الخاشعين وأمين التائبين وآهات المذنبين الأسحار أفضل الأوقات بالتطوع بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهي وقت الذكر والصفاء وفتف أبواب السماء واستجابة الدعاء ووقت الشوق والحنين ورفع حوائج المسلمين لمالك يوم الدين وهي وقت نزور الرحمة وحضور الملائكة ووقت التنزل الإلهي نحن الذين إذا أتانا سائلٌ نوليه إحساناً وحسنة كالرمي ونقول في الأسحار هل من تائب مستغفر لينال خير المغنم الأسحار أيها الأحبة هي نعيم الدنيا وبهجتها نعم والله هي نعيم الدنيا وبهجتها فهي المنهل العذب للصالحين وهي المورد الزلال للمتقين وفي الزهد لأحمد بن حنبل أن داود سأل جبريل فقال يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال داود أو قال يا داود ما أدري إلا أن العرش يحتز من السحر وروي أن يعقوب عليه السلام لما قال له أبنائه استغفر لنا أخرهم إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي قال سفيان إن لله ريحا مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار فتحمل الأنين والاستصار يا طيب مأكلهم يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم وطيب ما نزلوا وطيب ما ساروا هو اللذاذ وإن عزت مطالبه وهي الأماني وإن شطت به الدار إن ينطقوا فتلاوات وأذكار أو يسكتوا فاعتبارات وأذكار حدث حديثهم لله درهم ففي حديثهم شرب وإذكار روايع الأسحار حديثٌ عبيرٌ كلماته من نسين السحر وأريجٌ ألفاظه من أنفاس المتهجدين أتاك حديث لا يمل سماعه شهزٌ إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه معاشر القائمين والقائمات إننا نعجب لحالنا هذه الأيام ولم يمضي على رحيل رمضان سوى ليال وأيام فتور أجيب وضعف غريب ففي رمضان كنا نصلي الليل ساعة وساعتين وثلاثة ونصلي 11 ركعة وثلاث وعشرين وفي هذه الأيام نجاهد أنفسنا على الركعة والثلاث والخمس وننقرها نقر الغراب الخير باد فيك والإحسان والذكر والقرآن يا رمضان والليل فيك نسائم هفهافة حنت لطيب أبي لها الرهدان أيها الإخوة والأخوات النصاب بالفتور والضعف في بعض الأحيان وخاصة بعد النشاط أمر طبعي وأمر جبلي للنفس كما قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة والشرة إلى فترة فمن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ظن كما في المسند لأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وكان صلى الله عليه وسلم يستعيد من الفتور كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وفي البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبل وضع الدين وغلبة الرجال ولو نظرنا لحالنا في رمضان ورجعنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا وخاصة في العشر الأواخر من وفي الثلث الأخير من الليل يخرج المسلمون من بيوتهم في ظلمة الليل يتسابقون لبيوت الله هاجروا الفراش ولذة النوم نعم قمتم وتوضعتم فأسبغتم الوضوء رغم لفحات ليالي الشتاء الباردة التي مرت وكأن لسان حالكم يقول نتدفأ بحرارة الإيمان ونتدثر بلباس التقوى سطت نفوسكم وحنت قلوبكم واشتاقت أرواحكم للقاء الحبيب نصبتم لله أقدامكم واستفتحتم صلاتكم كما كان يقول حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد اللهم لك الحمد أن تقيه السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقauك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق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 وتشتاف للسهر اعتراف وإقرار وتمجيد وانكثار فيا عاذلي بالأسحار لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه ثم يشرع الإمام ليشق سكون الليل بصوته الرخيم ويرتل القرآن تتقفون عند عجائبه وزواجره وتتحرك به القلوب فبين خاشع وباكر ومتأوه وشاكل ثم تركعون للعظيم فتناجونه بالتعظيم بقلوب كثيرة ونفوس فقيرة اللهم لك ركعنا وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا أنت ربنا خشعت أسماعنا وأبصارنا ودماؤنا ولحومنا وعظامنا وعصابنا لله رب العالمين كما في صحيح مسلم فلا إله إلا الله ما أطيب هذه الكلمات وما أجمل هذه المناجات حتى الدماء واللحوم بل حتى الأعصاب والعظام خشعت لله رب العالمين لم يعود الخشوع في القلب لم يعود الخشوع في القلب فقط بل سرت في الأجزاء كلها فلم يبقى فيها عرف ولا مفصل إلا وقد دخله الحب خالط القرآن اللحم والدم فاستنار القلب وانشرح الصدر وكلهم, وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه ثم تأتي لحظات السجود للواحد المعبود فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة فهي لب القيام كيف لا وهي ساعة القرب من الرب كما قال خير الساجدين صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء كما في صحيح مسلم فسجد خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا يذكر محبوبه ويتوجه إليه ويستعطفه ويتملق بين يديه سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وأبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي كما كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في البزار والحاكم عذراً أيها الأحبة فلا أستطيع وصف حال الساجدين في الأسحار فما يذاق بالقلب لا يمكن أبدا وصفه باللسان وعبارة النسين لا يفهمها إلا المشتاق لكن لو رأيتهم وهم سجود والخدود شهود فقائل لا أعود وقائل هل سجود وقائل هل أنا مطرود وقائل كيف الورود كأن لها قلبي لما تجدت أهيم بمحراب خير الأنام وأرسل من شفتيه الدعاء وجيباً وفي السمع سجع الحمام وفي أعيني من سن الله برق يحس ولكنه لا يشام له في خلايا يدفع ورفع إلى شرفات من لا يرام أغيبك من نام في نشوة ونفسي عيون هوا لا تنام وأشعر أن كياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام أقول سموت وفوق السمو أقول ثملت وما من ندام أقول ارتويت أجلا وكيف ارتويت وكل أوام ألا إنها نعيمات التجل هيام سجود يفوق الهيام فسبحانك الله من الوجود وملأ السجود وملأ القيام ثم تأتي لحظات السحر الأعلى قبيل الآذان وهي ما بعد الصلاة فإذا صلى جلس مطرقا بين يدي ربه هيبة له وأجلالا واستغفره استغفار من قد يبقى أنه هالك إن لم يغفر له إن لم يغفر له ويرحمه ولسان حاله يقول إلهي انصرف الناس إلى خدورهن فخلى كل خليل بخليله يناجيه وبقيت أنا أناديك وأنا أحبك وأحب من يحبك فأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب هكذا كان حالنا في رمضان مع قيام الليل وفي العشر الأواخرين وفي لحظات الأسحار هكذا ذقنا حلاوة القيام وذقنا روعة المناجاة في الأسحار ولنا في رمضان دروس وعبر يجب أن لا تنتهي بنهايته بل هي وقود وزاد للبسلم في العام كله وروائع الأسحار روائع الأسحار ليست خاصة في رمضان بل هي والله على الدوام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 تأمل هذه الآيات صورة جميلة صورة جميلة لأهل الأسرار في الأسحار فهم ينامون قليلا ويتهجدون كثيرا ومع ذلك يستغفرون وكأنهم مجرمون لكنه اتهام النفس واستصار العمل فالمخلص لا يرضى بشيء من عمله وفي هذا من الافتقار والانكسار للعزيز الغفار ما يملأ القلب سعادة منشراحا ويعدز عن وصفه اللسان لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها طبر ولا جلد وقد مددت يدي بالظل معترفة إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبح رجودك كل من يرده وقلت يا وستي في كل نائمة ومن عليه لكاشق الضر أعتمد أشكر إليك أمور أن تتعلمها مني على حمها قبر ولا جلد وقد مجدت يدي بالذل موشريص اليك يا خير من مدتي الي يا جن فلا ترجنا يا عبد صائب سن صبح بوجودك سبح نرجوك يا كل من يرجو سبح نرجوك يا إلهي كل من يرجو سبح نرجوك يا إلهي كل من يريد سوره أخرى أيها من روائع الاساطير يصورها لنا القرآن قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون المضاجع في الليل تدعو الجنوب للرخاذ وللراحة وللذة النوم ولكنهم هجروا الفرش خوفا وطمعا فيأتي فضل الله وكرمه فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون لكن كما قال ابن عباس الأمر أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره ويقول ذو القيم رحمه الله تأمل كيف قابل ما أخطوه من قيام الليل للجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس وكي تقابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين بالجنة أسأل الله الكريم فضله ومن روائع الأكام قول أبي بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبعي يقول ذهبت الصلاة مني وضعفت ورق عظمي وإني اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران لا إله إلا الله لما كبرت ورق عظمه لم يعد يقدر على القيام في الليلة الواحدة إلا بنحو أربعة أجزاء وكان رحمه الله الضعف عن القيام فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ ألف آية وهو قائم همم الأحرار تحيي الرمما نفحة الأضرار تحيي الأمما إن حياة النفس اسمعوها أيها الأحبة إن حياة النفس في السمو ونجاتها في العلوب ومثل القلب مثل الطائف كلما على بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات كما يقول من رحمه الله ومن رواع الأسحار أيضا حديث أم سعيد من كألقمة الطائية قالت كان بيننا وبين داوود الطائف جدار قصير فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ ولربما ترنم في السحر بشيء من القرآن فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنيمه تلك الساعة وكان لا يسرج أي كان يصلي في الظلام وهذا سفيان الثوري إذا أصبح مدر جليه إلى الحائف ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من طول قيام الليل وكان يقول إذا جاء الليل فرحك وإذا جاء النهار حزينك وكيف لا يعشقون الليل وفيه ينزل الرب وصلاة الليل والناس نيام هي طريقهم إلى الجنة بسلام بل هو موعدهم وموعد لزتهم وأنسهم ولقائهم بالحبيب يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما ففي يقض في شوق وفي غفوتي منا تلاحق خطوي نشوة وترنما وسورة أخرى من روائع الأجحار يرويها لنا أبو سليمان الكاراني يقول بينما أنا ساجد إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بالحراء قد ركضتني برجلها فقالت يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقضان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز ثم فقد دن الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا فما هذا الرقاب حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أرب لك في الخدور منه كذا وكذا قال أبو سريمان فوثبت فزعا وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي إذن فالمتهجدون تركوا لذة النوم بالليل والتمتع بالأزواج إلا ما شاء الله فأوضهم الله خيرا بالحور العين قال عطاء السلمي لمالك بن بينام يا أبا يحيا شوقنا قال يا عطاء إن في الجنة حوراء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك وعن يزيد الرقاشي قال بلغني أن نورا أن نورا فطع في الجنة لن يبقى موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه فقيل ما هذا؟ قال حوراء ضحكت في وجه زوجها قال صالح المري فشهق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات فياحسن عينا بكت في جوف الليل من خشية الله ومن لم تقر عينه بالله فلا قرت ومن لم يأنس به قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان قال ذهب بهما بكاء الأسحار ومن رواعي الأسحار ما ذكره ذلك التائب بعبارات جياشة ومشاعر صادقة ذكر أنه مدمن مخدرات وصاحب أسفار وشهوات وكل ما يخطر لك على بال هكذا قال وقال طلب مني في يوم من الأيام زميل لي في الدراسة أن أوصله إلى منزله ونسي أو ثناسى شريطاً معي في السيارة قال سمعت الشريط فتحدث عن الاعتماد على الله وحسن الصلة بالله وأنه لا حول ولا قوة للنفس الضعيفة إلا بالله قال فقال بكياني وهز وجداني فقد كنت أعتمد في كل ضيق وشدة على المخدرات حتى أصبحت هي ملادي وملجأي فما زنت مع نفسي أصارفها وألومها كيف أترك الله القاهر القوي القادر وآوي إلى هذا البلاء أي نفس أنت أيتها النفس؟ مهينة حقيرة أسيرة لبضع حبيبات أف ثم تف لك أيتها النفس يقول ثم أجهزت بالبكاء والندم والحسرة يأكلان قلبي قال فعاهدت الله من حينها أن أتوب وأن أكون صادقا في توبتي واعتمادي على الله كنت أنتظر الساعات على أحر من الجن متى تغيب الشمس متى يأتي الليل لأخلو بربي وأرفع أكف الضراعة إليه قال وفي تلك الليلة خرجت إلى الصحراء وقفت وحيدا في ظلمة الليل الجبال والأشجار من حولي كأنها أشباح النجوم تزين السماء وكأنها تراقبني استقبلت قبلة كبرت وأخذت أدعو ربي دعاء المستغيث أتوسل إليه بأسمائه الخسنة تارة وبرحمته تارة يقول أخذت أبكي وأتضرع إليه وأشكو إليه حالي وما وصلت إليه وألح عليه بأن يرفع عني هذا البلاء وأن يشفيني ويآفيني اعترفت له بذنبي ووعفي ودلي وفقري وحاجتي فلم أشعر بنفسي إلا والفجر قد اقترب فرجعت إلى البيت وجلست أنتظر الصلاة فأخذتني إغفاءه فرأيت امرأة لم أرى في جمالهم امرأة قبل وهي تقول لي قم يا فلان قم سل الفجر فأنت على خير يقول فقمت فزعا وقد أحسست أني لبست جلدا غير جلد الأول وشعرت بمشراح في صدري وكأنني ولدت من جديد يقول فلم أعرف المخدرات بعد ذلك اليوم وها أنا أدخل امتحانات الجامعة ولأول مرة في حياتي معتمدا على الله وحده وكل أمل ويقين بتوفيق الله لي فقد ذقت حلاوة الدعاء ولذة الاستجابة ولن أرضى بها بديلا إلى آخر كلامه يقسم على هذا بالله العظيم مرات عديدة وقد ذكر في قصته أشياء عزيبة تركتها يعلم الله من ذا تحدث الناس بما يعقلون علامه مجتر قليل العزاء كثير المنون طويل الحديث جرى دمعه ساب كاجتنه فطار البكاء بدمع ودم جرى دمعه ساب كاجتنه فطار البكاء بدمع ودم يخاط البيات بهجم الممات وفقد الحياة بضل الثقم يخاط البيات بهجم الممات يُدْرِي شَأْنِي بِطُرّ التَّطَمّن وَيَخْفِي مَحَاسّ رَبّ العُلَا فَتُظْهِرُ أَنْفَاسَهُم اكْتَتَم وَيَخْفِي مَحَاسّ